والله الذي أرسل الرياح ف ت ث ي ر س ح ا ب ا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها ك ذ ل ك ا ل ن ش و ر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 في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات س ا ئ ر شراب وهذا ملح أجاج وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليا تلبسونها وترلفوا الكفيه مواخر لتبتغو م ن فضله ولعلكم تشكرون ي و ل ج الليل في ا ل ن ا ر و ي و ِ ج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 إن تدعوهم لا ي س م ع و ا دعاءكم ولو سمعوا مستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ي ن ب ئ ك مثل خبير يا سألتم الفقراء إلى الله والله والغني الحميد إ ي َ شئ ذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا ت ز ر وزارة و ز ر ا أخرى. و َ إ ِ ن تَدْعُ مُطْقَلَةٍ إلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ دَقُرْبَةً ا إِنَّمَا ت ُ ن ذ ِ ر ُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ و َ م َ ن ت َ ز َ ك ى ف َ إ ِ ن ّ م َ ا ي ت َ ز َ ك ى ل ن َ ف ْ س ِ ه وَإِلَى اللَّهِ ا ل م َ ص ي ر